يا أيها الذين آمنوا تهوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تهوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وتهوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا قال صلى الله عليه وسلم محذرا من الصغائر والتي غالبا ما تكون طريقا إلى الكبائر اياكم محقرات الذنوب كقوم هبطوا واديا فجاد بعود وداج بجاءذ بعود حتى انضجوا خبزتهم كذلك محقرات الذنوب يجتمعن على العبد فيهلكنا <تصفيق> لما أراد الله تعالى أن يتم نعمته على عباده وأن يمن عليهم بنعمة لا تضاهيها نعمة ولا تساويها نعمة أتم عليهم نعمة الإسلام فقال سبحانه وتعالى في الآية الثالثة من سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وحذرهم سبحانه وتعالى بعد ذلك أن يحيدوا عن هذه النعمة وأن يتركوها بعد أن أعطاها لهم بقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وحتى يحدد سبحانه وتعالى محط الرحال وبيت القصيد حتى لا ينسب الإسلام إلى الأديان التي سبقته بالنظر إلى التحريف فيها قال سبحانه وتعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على وجه التحديد والتعين لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وبين سبحانه وتعالى ذكر هذا النبي الكريم وأنه خاتم النبيين لا نبي بعده فقال سبحانه وتعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين أي فإني ختمت الأديان به وختمت الإسلام به فكل شرعة غير شريعته مرفوضة وكل عمل على غير هديه مردود قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهنا أيها المسلمون أقف أنا وإياكم على أبعاد عظيمة تتعلق بواقع فهم هذا الدين وأنه لا يتأتى للإنسان أن يفهم الإسلام كما هو حتى ينظر إلى مقاصده وابعاده. وحينما أقول مقاصد الدين ومقاصد الشريعة فإنني أقصد بذلك الخطوط العميقة والتي ربما تكون وراء السطور الظاهرة في فهم النصوص الشرعية والتي قصدت الشريعة قصداً متعمقا بمثابة الغاية والهدف من العمل بهذا النص فتستخدم الشريعة الإسلامية في نصوصها بعض العبارات التي توحي إلينا أن أن الله أراد من عباده أمرا بهذا التشريع فيقول سبحانه وتعالى بعد أن بين بعض السلوكيات وبعض الواجبات وبعض المعتقدات التي أمر الناس أمر الناس أن يطبقوها لتطيب نفوسهم ويرضوا بقضاء الله وقدره لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختار فخور فلما شرع الله تعالى لك الإيمان بالقضاء والقدر والتعاطي مع المواقف بما هو طاعة لله والتسليم بما لا يدلك فيه في مسألة الأخذ بالأسباب لتحقيق المراد قصد سبحانه أن يوصلك إلى أفضل ظرف نفسي وحالة مشاعرية يكون فيها المسلم أمام أقدار الله المؤلمة أو يكون فيها المسلم أمام أقدار الله المفرحة فإن أمر المؤمن كله له خير لأنه يؤمن بقدرة الله وقضائه وقدره إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سرا شكر وتصدق وأنفق فكان غير خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن مقاسد الشريعة أيها الإخوة إذا ذكر مقصد فتارة يراد به الاستقامة على الأمر فإذا اقتصد الإنسان استقام على أمر الله وتارة يراد بالمقصد أي الإرادة ماذا أرادت الشريعة من هذه الأحكام فنجد أن العلماء الذين ألفوا في مقاصد الشريعة تارة ما يؤلفون في مقاصدها الكلية ماذا يريد الدين منك وماذا يريد الله منك حتى لا نتحول إلى آلة صماء عجماء لا تدرك إرادة الله منها فتنفر الناس من الدين وتكون جسرا لاتهاب الشريعة بما لم يرده الله تعالى من عباده وتارةً تكون تلك المؤلفات حول أبواب مختصة تتعلق بالشريعة فمقصد الشريعة في أبواب العبادات ومقاصد الشريعة في المعاملات ومقاصد الشريعة في الحدود والقصاص والعقوبات ومقاصد الشريعة التي تتعلق بالجنايات ومقاصد الشريعة التي تتعلق حتى بحفظ الدين فنجد أن المؤلفات في مقاصد الشريعة تدور حول, حول أرأى خمس محاور لسدس لها المحور الأول حفظ الدين ماذا فعلت الشريعة لحفظ الدين وماذا قدمت لمعتنقيها ثاني شيء حفظ النفس ماذا قدمت الشريعة لمعتنقيها ومرتاديها والعملين بها لتحفظ بها نفوسهم وتصل بهم إلى أفضل مستوى من حفظ النفس ثم حفظ العقل ماذا قدمت الشريعة في هذا الباب ثم حفظ النسل ويقال العرض ماذا قدمت الشريعة لتحفظ أعراضنا ثم حفظ المال ماذا قدمت الشريعة لتحفظ أمولنا سواء بالبقاء عليها وعدم الاعتداء عليها أو سواء بنمائها وزيادتها وهو أيها النخوة صلب علم مقاصد الشريعة وهي الجزئيات التي تدور حول كلياتها فأنت تأخذ نصا شرعيا معينا ليخدم أهداف متعددة لا تنقضي إلا من قضاء البشرية ولا تنتهي حتى يرث الله الأرض ومن عليها ومن هنا قيل أن الشريعة صالحة لكل مكان ولكل زمان لأنها تتعاطى مع المواقف وفق مرادات الله عز وجل ومقاصدها الكلية ولعل أضرب بهذا مثالا أختم به خطبة الأولى لما كلف النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يجلد امرأة زنت غير محصنة، فإن الزاني المحصن يقتل في شريعة الله، والزاني غير المحصن يعني غير المتزوج والذي لم يسبق له الزواج، فإنه يجلد ويهرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي أن يقيم حد الله فيها. فلما لقيه من الغد قال جلدتها قال لها قال ولما فأمر الله واجب وأمر رسول الله واجب وإقامة الحدود انطبق الإجماع على وجوبه وأنه لا دين بدون حدود وأحكام قال يا رسول الله عرفت وعلمت أن الله هراد عقابها ولم يرد قتلها فإن جلدتها في نفاسها ماتت أقر النبي صلى الله عليه وسلم فقه هذا الفقيه والذي أدرك مقاصد الشريعة حينما تريد أمرا لمصلحة الناس ومصالح العباد كيف يؤدى وفق مراد الله عز وجل فلم يصنفه النبي صلى الله عليه وسلم عاصيا إنما صنفه فقيها فيا ليت شعري فيا ليت شعري في من أساء إلى دينه وأساء إلى شريعته حينما غاب عنه علم مقاصد الشريعة فأصبحنا نجني ثمارا عكسية ونتائج رديئة من وراء تطبيق بعض الأحكام والمتهم في ذلك أنا وأنت أيها المسلم وليس شريعة الله عز وجل ملاهك هباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع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 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا مزينا إلى يوم الدين أما بعد فلسنا بمنتقسين لشريعتنا ولسنا بمن نصفها بنواب وقشور قد يتوهم المستمع إلى هذه المصطلحات أن هناك مهملا في الشريعة وأن هناك ما لا يعبأ به في دين الله والله تعالى يقول في كتابه ردا على ذلك يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في الإسلام كله وليس وليس يمنعنا هذا أيها الإخوة بأن نقسم الشريعة إلى كليات وجزئيات وأولويات ومقاصد تملي علينا تحقيق مراد الله فينا فالشريعة إنما هي كليات وجزئيات وأولويات ومقاصد ومضار ومفاسد تراعى في إصدار الأحكام الشرعية والفتاوى الدينية لتحقيق مراد الله. وهذه المصطلحات أيها الإخوة مع أنها مصطلحات مستحدثة وليدة، إلا أنها تعين في مسائل التراتيب العلمية والتسلسل في فهم المعلومات. فحين فحينما تبدأ مع الناس بسيغار العلم قبل كباره لا تلام. فإن مناهج أولى تختلف عن مناهج أولى وهذا تعارفت عليه الأمم والشعوب والثقافات ليس عيبا أن أرتب العلوم وأن أسهلها من الصغير إلى الكبير ومن الكبير إلى الصغير لإصال الحقيقة للناس والاستيعاب الناس ما يتلى عليهم من كتاب الله والحكمة ولكن استخدام بعض المصطلحات التي قد تسئل الشريعة وتوهمك أن فيها مهمل وفيها محتقر وفيها ما لا يلتفت إليه كقشور ولباب ما أدري إيش هذا أيها الإخوة مصطلح ينبغي أن يترك في مسألة التعبير عن الشريعة والحديث عنها إذ أن كل من اتصل بالعظيم عظيم سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قال اليهودي للصحابي علمكم رسول علمكم نبيكم أعلى علمكم نبيكم كل شيء قال نعم حتى الخراءة حتى الخراءة عندنا وما يتعلق بقضاء الحاجة محترم وله أحكام وله أسليم وله منطق، وهنا أيها الإخوة تقمن قوة الشريعة وروحها وتغلغلها في كل جزئيات حياة الناس لتحولهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ولتحولهم من أرضيين سفليين شهوانيين لا يؤمنون إلا بما يرون من الماديات والمحسوسيات والمحسوسات إلى الإيمان بالغيبيات والاتصال والارتباط برب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى خذوا مثالاً على مقاصد الشريعة التي تتعلق بالعمل السياسي والجهاد ومواجهة الخصوم والأعداء لأنهم محط الرحال وبيت القصيد ومن عقد سببه في هذه الأيام والأزمان يقول الله تعالى في الآية الرابعة والثمانين من سورة النساء فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد مأسا وأشد تنكينه بمعنى أن الإجراءات السياسية والعسكرية والمعاهدات الدولية وما يتخذه أهل الحل والعقد وينضبط على إثره المسلمون طاعة لولي أمرهم وتحقيقا لمقاصد شريعتهم حتى لو وصل الأمر إلى المواجهة العسكرية والجهات في سبيل الله إنما ينعقد ذلك في دين الله تعالى وفق ضوابط وأمور تنتهي إلى هذه النتيجة عصى الله أن يكف بأس الذين كفروا لا فوضى بعد اليوم اتخاذ لإجراء يزيد من قتل المسلمين وفتكه اتخاذ لإجراء معين ظاهره فيه الرحمة وبطنه فيه العذاب ظاهره فيه الجهاد وباطنه فيه الدمار والفساد إنما هو إتلاف للشريعة لا تحقيق لمقاصدها إنما هو إتلاف للشريعة لا تحقيق لمقاصدها قال الله تعالى عسى الله إن فعلتم عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا فمتى ترتب على هذا استئساد الذين كفروا أو إفسادهم أو التعاطي في المواقف بما لا يناسبها من الإمكانات والتخطيط والترتيب والاجتماع وتوحيد الصف يترتب على ذلك أيها الإخوة ليس كف الذين كفروا بل افساد الذين كفروا في البلاد واستяз الذين كفروا في البلاد ومزيد من القتل للعباد وإضاعة شريعة الله رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى مقاصد الشريعة تكمن حتى في العبادات ونجد أن الله أراد من العبادات صلاح نفوسنا فقول لي ربكم أيها المسلمون أين يذهب أولئك الذين يصلون في بيوت الله وربما يقصدون الصفوف الأول ثم هم يقعون في الغيبة والنميمة وأكل الحرام والرشا يعني الرشوة وهم يقعون في الأعراض وينتهكون المحارم والله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فأين مقاصد الشريعة هنا؟ أين مقاصد الشريعة؟ فأولئك الذين تمثلوا رسمها وتمسكوا بحروفها وضيعوا مضمونها وحدودها أين أولئك الذين قرأوا القرآن فأذاعوا حروفه ورتلوا آياته ثم هم ينقضونها حرفا حرفا وحرمة حرمة وحكما حكما لا يبالون بحكم الله فيه قال صلى الله عليه وسلم رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه أين ملائك الذين يحرمون في مجالسهم الغيبة والنبيمة والزور من القول فاجتنبوا الرجس من القول واجتنبوا قول الزور ثم هم رواده إن أتيحت الفرصة لهم ثم هم أهله وأصحابه إذا انتهكت محارمهم هم أحلان على بلبله الدوح حرام للطير من كل جنس حلال عليه الحرام على غيرك أو حرام عليك حلال لغيرك؟ أين مقاصد الشريعة؟ ممن دعى توحيد الله عز وجل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم هو يخالفه في كل أموره أو جل أموره قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد قال الله تعالى قل يا محمد للناس قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم اللهم إنا نسألك حبك والفقه في دينك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم من ترد به خيرا تفقه في دينك اللهم أرد بنا خيرا اللهم فقهنا في ديننا يا ذا الجلال والإكرام أبرم لأمتنا أمر رجل يعز فيه أهل الطاع ويهدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يسميع الدعاء اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ألف بين قلوبنا لا يؤلف بينها إلا أنت إنك أنت العزيز الحكيم اللهم انصر دينك وكتابك وصنة نبيك وعبادك الصالحين أبن من أمتنا أمر رجد نعنس فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل معصية آمنا في أوطاننا أصلح أمتنا وولاة أمورنا اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع لذاك يا رب العالمين اللهم من أرادنا بسوء فأجعله بنفسه وجع الكيده في نحن، وجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم كل إخواننا في أرض الشام، اللهم كل إخواننا في السماء، اللهم كل إخواننا في بورما، كل إخواننا إخواننا في فلسطين، كل إخواننا في كل مكان ياد الجلال والإكرام فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم إننا سلك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل أصلح ذرياتنا أصلح ابناءنا وبناتنا أصلح زوجاتنا ألف ذات بيننا ألف بيننا وبين أقاربنا وأرحامنا اللهم اجعلنا لسلة الرحيمين قائمين باذلين حريصين اللهم إن نعوذ بك من قطيعة الرحم ارزقنا بالروالدين مد في أعمالهما اصلح في أعمالهما، اصلح في أعمالهما، تولى ختامهما، ارزقنا بالر أبنائنا بنايا د الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا من من طال عمره وحسن عمله، ولا تجعلنا من من طال عمره وساء عمله، رضينا بقضائك وقدر، اخلف عدينا في كل عن كل فائت بخير، اخلف عدينا عن كل فائت بخير. اخرف علينا عن كل فائت بخير اغذي ديوننا وسع أرزاقنا عافي أبداننا اللهم اشف مرضى السرطان اللهم باسمك الأعظم هين بالبشرية علاجا لهذا المرض اللهم اشف مرضى السرطان اللهم اشف مرضى السكر اللهم اشف مرضى الفشل الكلوي اللهم اشف كل مرض مستعصي، اللهم اشف صاحب كل مرض مستعصي يا الجلال والإكرام نعوذ بك من البرص والجذان وسيء الأسقام نعوذ بك من شر كل دابة أن تآخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم أتل ما أحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنع